كان ودك فيه كان قلبك فيه كان مودك لما هجرت هواك توهت قلبي شوقت حبي وحرمتني رؤياك يا حبيبي يوم هقويتك يا حبيبي بات عمري يوم لقيتك لها وسلمت أمري يوم هقويتك يا حبيبي بات عمري يوم لقيتك لها وسلمت أمري كل كلمة كلها اسمك اشتريها بعمر كله ويا الليالي طيفك يا غالي هو روحي اصهر وابنو كل كلمة كلها اسمك اشتريها بعمر كله ويا الليالي طيفك يا غالي هو روحي أصغر وأبلو ويا الليالي طيفك يا غالي صغر وابلوك توهت قلبي شوقت حبي وحرمت لي رؤياك يا حبيبي يا نور حياتي يا نور عيوني الزيتنا الزيتنا حكم ضميرك وانصف اسيرك في دنيا الغرام في دنيا الغرام حياتي يا نور عيونى إزايتين إزايتين حكيم ضميرك ونسيف أسيرك في دنيا الغرام في دنيا الغرام اسمع نداء خليك ما تفضل حياتي فداك وهو الهوى وهو تفضل حياتي فداك وهو الهوى وهو كان قلبك فيك كان ودك فيك لما همرت هواتي توهت قلبي شوقت حبي وحرمتني اي رؤياك يا حبيبي